بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمقففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم